اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن انتهينا في الدرس الماضي عن الكلام عن الرهبانية في الإسلام فإن هذا الدرس عنوانه الأخذ بالرفق في العبادات الأخذ بالرفق في العبادات <تصفيق> اقرأ بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله وخرج سعيد بن منصور وإسماعيل القاضي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم إنما كتب عليكم الصيام فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه فإن أناس من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فعاتبهم الله بتركها فقال ورهبانية ابتدعوها إلى آخر الآية، وفي رواية فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان الله، فلم يرعوها حق رعايتها، فعاتبهم الله بتركها، فتلا هذه الآية ورهبانية ابتدعوها إلى آخر الآية، وهذا القول يقرب يقرب من قول بعض المفسرين في قوله فما رعوها حق رعايتها. يريد أنهم قصروا فيها ولم يدوموا عليها. قال بعض نقلت التفسير وفي هذا التأويل لزوم الاتمام لكل من بدأ بتطوع ونفل وأنه يلزمه أن يرعاه وأنه يلزمه أن يرعاه حق رعاية حق مراعية. بارك الله فيك. إذا حدد المصنف هنا عما يجب على المكلف من الرفق بنفسه في العبادات والالتزامات. وصورة المسألة التي يتحدث عنها المصنف وسيستكمل الحديث فيها، لو أن الإنسان ألزم نفسه بنوافل معينة أو ألزم نفسه بأن يصوم يوما ويفطر يوما فإنه إذا ألزم نفسه بذلك إذا ألزم نفسه بذلك فإن عليه أن يوفي بما التزمه فالصيام مثلا كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن عبر من العاص أنه كان يكثر الصيام فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر فقال إني أطيق أكثر من ذلك ثم التزم أن يصوم يوما ويفطر يوما فهذا نوع من الالتزام يلزم الإنسان نفسه بهذا الأمر وهو مندوب في الأصل كما هو معلوم فإذا التزمه فإنه يحسن به أن يوفي بالتزامه وينبغي له ذلك وفي هذه الحالة قد يشق عليه هذا الأمر فلا يستطيع أن يوفي به ومن هنا كان الأول بالمكلف أن يرفق بنفسه أن يرفق بنفسه إذا أدى الفرائض، أدى الواجبات، وابتعد عن محرمات، وسارع في الخيرات، يكثر من النوافل بقدر ما يستطيع دون أن يلزم نفسه بشيء معين. ومثاله لو أن إنسانا التزم أن يقرأ القرآن مثلا في سبع ليال، وكان يكفيه مثلا أن يقرأه في شهر، أو التزم أن يقرأ القرآن في ثلاثة أيام. فإنه قد يستطيع ذلك وقد لا يستطيع وهنا بين السلف رحمهم الله كما ورد في أحاديث كثيرة سيذكرها المصنف هنا أن المكلف ينبغي به أن يرفق بنفسه لأنه لا يدري ما يعرض له فقد يعرض له من الضعف بسبب الكبر أو كثرة المشاغل أو نحو ذلك ما يمنعه من أن يوفي بالتزامه وعلى هذا يمكن أن يفسر أولى أبي أمامة الباهلي فإن قيام شهر رمضان سنة معلومة يندب إليها وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك ويصلي بالناس في شهر رمضان ويجمعهم على ذلك لكنه تركه خوفا أن يفرض عليهم فلو كان قيام شهر رمضان فريضة فإن الإنسان قد يجد مشقة وترك الفريضة أشد وأما الضعف عن عن النافلة فالأمر فيه واسع إذا ضعف الإنسان عن ذلك أو طرأ عليه عذر فهنا ذكر أبو أمامة مذكرا الناس يقول لهم كأنه يقول التزموا من التطوعات ما تقدرون عليه فما حدث في شهر رمضان من التزام الناس العبادة طول الشهر هو أمر مندوب لكن من التزم بذلك ينبغي له أن يوفي بهذا أن يوفي بهذا ولذلك أدخل هذا المعنى في تفسير الآية السابقة كما مضى معكم في الدرس السابق في قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء بضمان الله على أوجه التفسير التي سبق الكلام فيها ومن أوجه التفسير التي سبق الكلام فيها أنها عبادة اتبعها أهل الكتاب ثم ضعفوا عنها أي التزموها ولم تكن فرضا عليهم فلما التزموها كان الواجب عليهم أن يقوموا بها وهذا هو المعنى الذي يقصد إليه أبو أمامه الباهلي وهو الذي يقصد إليه المصنف ومن التزم نافلة أو ندب ندب نفسه إلى أمر والتزم به فينبغي له أن يرعى ذلك وأن يقوم به <تصفيق> وعلى هذا فلا ينبغي للمكلف أن يشدد على نفسه وإنما يأقض نفسه بالرفق نعم قال ابن العربي وقد زاق عن منهج الصواب من يظن أنها رهبانية كتبت عليهم بعد أن ارتزموها قال وليس يخرج عن هذا مضمون الكلام ولا يعطيه أسلوبه ولا معناه ولا يكتب على أحد شيء إلا بشرع أو نذر قال وليس في هذا اختلاف بين أهل الملل والله أعلم يعني ليس في هذا اختلاف بين الشرائع التي أنزلها الله عز وجل على عباده دينا للناس وشريعتنا كما تعلمون ناسخة للشرائع التي قبلها وهذا بإجماع علماء المسلمين الإسلام ناسخ والشريعة الإسلامية ناسخة لما قبلها سواء ما كان من ذلك صوابا فإن شريعتنا تنسخه وآتت بمثله أو بخير منه وأما ما كان مبدلا عند أهل الكتاب فإن شريعتنا ترده فلا يخلو ما عند عنده الكتاب من أمرين إما أن يكون من الدين المنسوخ الذي هو باق على حاله فهذا منسوخ بشريعتنا وعلى هذا يجب على جميع أهل الملل اتباع الإسلام فإن الله لا يقبل منهم دينا إلا الإسلام لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين وأما ما كان مبدلاً بدلوه وحرفوه وافتروا فيه على الله فمعلوم أيضاً أن دين الإسلام يرده ولا يقبله من ناحية الرفق في العبادات مأمور به في الشرائع جميعها فإذا سألت أين هو عند أهل الكتابين فكما سبق في الدرس الماضي في قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما راعوها حق رعايتها والآية على بعض أوجه التفسير كما سلف إنكار على أولئك الذين التزموا بعبادات لم يستطيعوا أن يرعوها حق رعايتها فالآية إنكار عليهم أما ما ذكره ابن عربي هنا يقول وقد زاغ عن منهج الصوام من يظن أنها رهبانية كتبت عليهم بعد أن التزموها هذا في توسع منه رحمه الله وإلا فإن الكلام منقول عند المفسرين كما سبق في الدرس الماضي فإن الآية لها وجهان في التفسير أي نعم وهذا القول محتاج إلى النظر والتأمل إذا بنينا العمل على وفقه إذا أكثر العلماء على القول الأول فإن هذه الملة لا بدعة فيها ولا تحتمل القول بجواز الابتداع بحال للقطع بالدليل أن كل بدعة ضلالة حسب ما تقدم فالأصل أن يتبع الدليل ولا عمل على خلافه، ومع يعني هنا يشير إلى أن هذه الملة والشريعة السماحة ملة الإسلام لا تقر الابتداع بحال، سواء كان الابتداع هو الشرك الأكبر أو كان الابتداع فيما دون ذلك، وأما النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد فهو معلوم في دين الإسلام، ولذلك. كل لفظ جامع في القرآن مثل لفظ الدين الأمر به الاستقامة على الدين أو الأمر بالتقوى أو الأمر بالإسلام أو الأمر بالتوحيد كل ذلك أو الأمر بالإيمان كل ذلك يعني اتباع هذه الشريعة فهو الإسلام والإيمان والتوحيد وأما النهي عن الابتداع الجزئي. فمعلوم أيضاً في نصوص الكتاب والسنة وقد مضى معكم العموم في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل كما سبق معكم من ألفاظ العموم بل هي من أقوى ألفاظ العموم فلا يتصور الابتداع يعني لا تجيز الشريعة الإسلامية الابتداع لحال من الأحوال كما مضى معكم في الأدلة الناهية عن ذلك ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قول أبي أمامة رضي الله عنه من نظر صحيح على وفق الدليل الشرعي وإن كان فيه بعد بالنسبة إلى ظاهر الأمر وذلك أنه عدى عم عمل عمر رضي الله عنه في جمع الناس في المسجد على قارئ واحد في رمضان بدعه لقوله حين دخل المسجد وهم يصلون نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل هنا المصنف الشاطبي يريد يفسر قول أبي أمامه يقول فيه بعد يعني في المعنى لا يريد أن يصححه لكن يريد أن يخرجه ويوجه كلام أبي أمامه فأنتم الآن تسمعون إلى توجيه نعم اقرأ التوجيه وقد مر أنه إنما سماها بدعة باعتبار ما وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة سنة عمل بها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عمل بها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تركها خوفا من الافتراض فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد العمل بها إلى نصابه إلا أن ذلك لم يتأتى لأبي بكر رضي الله عنه زمان خلافته لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه وكذلك صدر خلافة عمر رضي الله عنه حتى تأتى النظر فوقع منه لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يجر لم يجري به عمل لم يجري به عمل من تقدمه دائما فسماه بذلك الاسم لا أنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة بارك الله هذا تفسير المصنف وتوجيه قول أبي أمامة لكن على أي حال قول أبي أمامة هي عبالة تكلم بها فما صح من ظاهرها فهو صحيح وما من صح فإن رضيتم اختيار المصنف في توجيه قوله فلا بأس به لكن كما تلاحظون أن أبا أمامه لم يقل أنكم ابتدعتم قيام شهر رمضان وإنما قال لم يكتب عليكم وما معنى لم يكتب عليكم لم يفرض هذا صحيح لم يفرض لكنه ندب الناس إليه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام والمصنف قال أن النبي قام بالناس في المسجد في رمضان وأنها سنة متبعة هي سنة ثابتة لكن الذي كان يخشاه أبو أمام رضي الله عنه أن الناس إذا التزموا بذلك لا يطيقون إتمامه وهو ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يفرض عليهم وأما قول المصنف هنا أنه لم يجري عليه العمل دائما فهذا صحيح فإن في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة بهم خوف أن تفرض عليهم هذه العلة هل يخاف منها بعد انقضاء الوحي لماذا لأن هذه العلة زالت والوحي قد انقطع فلا يخشى أن يتغير الحكم تبقى النافلة نافلة والفريضة فريضة طيب السؤال الثاني لماذا لم يتأتى لأبي بكر رضي الله عنه أن يجمع الناس في مسجد واحد مع إمام واحد لانشغاله بحروب الردة أحسنت لقد كان أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من شغل في شغل ويجمع الناس من كل مكان وكان يشرف رضي الله عنه على الجيوش والسرايا بنفسه وقد كانت الجزيرة كلها حالة خوف واضطراب وردة وكان الناس لا يأمنون على أنفسهم وارتدت أكثر قبائل العرب وكان رضي الله عنه يعمل بالليل والنهار لمتابعة سرايا المسلمين وجيوشهم للقضاء على فتنة الردة وقد وفقه الله لذلك رضي الله عنه ونصر به الإسلام فكان أكثر شغله والمسلمون في ذلك الحين كان أكثر عملهم على درأة فتنة الردة وخلافة أبي بكر رضي الله عنه كما تعلمون هي سنتان وستة أشهر فهي فترة وجيزة لكن نفع الله بها في خير كثير في توطيد أمر الإسلام وجوش الإسلام في ذلك الحين خرج من ما خرج منها إلى بلاد فارس والروم كما هو في جيش أسامة رضي الله عنه وأما بقية المسلمين فقد كانوا يتوجهون في سرايا وفي فرق مقاتلة في كل الجزيرة وفي أطراف الجزيرة وكان هذا الأمر شغلهم بالليل والنهار وكانوا في حالة مرابطة ولذلك لم يتأتى لهم إحياء هذه السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء وقت عمر جمع الناس في رمضان في الصلاة على إمام واحد إيه نعم اقرب بارك الله وكأن أبا أمامة اعتبر فيه نظر ترك العمل به فسماه إحداثا موافقة لتسمية عمر ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية لاحظ هنا أن مقصد أبي أمامة هنا واضح وهو أنه يشير إلى أن القيام في رمضان ليس بمكتوب أي ليس بفرض ليس بفرض وإنما هو أمر مندوب إليه ومن قام به فيجب عليه أن يرعاه حق رعايته فنزل الآية السابقة على هذا على هذا المعنى إينام ثم أمر بالموامت عليه بناء على ما فهم من هذه الآية من أن ترك الرعاية هو ترك دوامهم على التزام عمل ليس بمكتوم ليس بمكتوب بل هو مندوب فلم يوفوا بمقتضى ما التزموه، لأن الأخذ في التطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين أحدهما أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان فتارةً ينشط فتارة ينشط لها وتارةً لا ينشط أو يمكنه تارةً بحسب العادة ولا يمكنه أخرى لمزاحمة اشتغال ونحوها وما أشبه ذلك كالرجل يكون له اليوم ما يتصدق به فيتصدق ولا يكون له ذلك غدا أو يكون له إلا أنه لا ينشط للعطاء أو يرى إمساكه أصلح في عادته الجارية له أو غير ذلك من الأمور الطارئة للإنسان فهذا الوجه لا حرج على أحد في ترك التطوعات كلها ولا لوم عليه إذ لو كان ثم لوم أو عتب لم يكن تطوعا وهو خلاف الفرق أي نعم هذا الوجه الأول وعلى هذا فالإنسان إذا لزم الفرائض وأدى الرواتب فإن فيما بقي من النوافل والمسارعة بالخيرات يعمل بحسب نشاطه وقدرته ويرفق بنفسه وإذا كان الإنسان في السنة الرواتب لم تكن على وجه الإلزام كما هو معلوم وإلا لما كان هناك فرق بين المندوب والواجب فإن الواجب كما هو تعريفه عند الأصليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وأما المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فإذا كانت المندوبات والسنن الرواتب هذا شأنها أي لا تبلغ مبلغ الواجب مع أن الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ عليها لكن لا تبلغ مبلغ الواجب فما بالكم بغير ذلك من مطلق النوافل وعلى هذا فالإنسان إذا أدى الواجبات وحافظ على المندوبات ينظر فيما سوى ذلك ينظر فيما سوى ذلك ويأخذ منه بحسب حاله ونشاطه وقوته وإذا سارع في الخيرات يلاحظ هذا الجانب الذي تشير إليه الشريعة وهي الأخذ بالرفق في العبادات والالتزامات وهو ما يريد أن يشير إليه المصنف هنا هذا <تصفيق> بالنسبة للوجه الثاني الوجه الأول اقرأ الوجه الثاني والثاني أن تؤخذ ما أخذ الملتزمات كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من عمل صالح في وقت من الأوقات. كالتزي... كالتزام قيام حظ من الليل مثلا وصيام يوم بعينه لفضل ثبت فيه على الخصوص كعاشوراء وعرفه، أو يتخذ وظيفة من ذكر الله بالغداء والعشي، وما أشبه ذلك. فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات ما وأخذ الواجبات من وجه، لأنه لما نود أبقى عليها في الاستطاعة أشبهت الواجبات والسنة الراتبة. كما أنه لو كان ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع غير لازم غير لازم بالشر لم يصر لم يصر واجبا إذ ترك إذ تركه إذ تركه أصلا لا حرج فيه في الجملة أعني ترك الالتزام ونظيره عندنا النوافل الراتبة بعد الصلوات فإنها مستحبة في الأصل ومن حيث صارت رواتب أشبهت السنن والواجبات وهذا المعنى هو المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم في الركعتين بعد العصر حين صلىهما فسئل عنهما فقال إبنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر أتى ناس من بني عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان لأنه سئل عن صلاته لهما بعدما نهى عنهما عن صلاته لهما لأنه سئل عن صلاته لهما بعدما نهى عنهما فإنه عليه السلام كان يصليهما, كان يصليهما بعد الظهر كالنوافل الراتبة، فلما فت فلما فاتت فاتتاه، فلما فاتتاه فاتت صلىهما بعد وقتهما كالقضاء لهما حسب ما يقضي الواجب، فصار إذن لهذا النوع من التطوع حالة بين حالتين، حالة حالة بين حالتين، إلا أنه راجع إلى خيرة إلى خيرة المكلف بحسب ما فهمنا من الشرع. أينعم هذا الوجه الثاني وهو أن أن يلزم الإنسان نفسه بالنوافل المستحبات كما هو معلوم لما ألزم بعض الصحابة أنفسهم بنوع من الالتزامات كما مضى معكم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ألزم نفسه بأن يصوم يومًا ويفطر يوما وهو من حيد الأصل هو أفضل الصيام لأنه صيام داود عليه السلام لكن اختيار المكلف نوعا من هذه العبادات وإلزام نفسه بها يحتاج منه إلى أن يرعاه حق رعايته وهو قد تعرض له عوارض كما قال عبد الله بن عمرو بن عاص وسيأتي حديثه وسيأتي الكلام على الحديث قال فلما كبرت وددت أني قبلت وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما يتعلق هنا بالركعتين فهما مما هو مندوب إليهما كما هو معلوم من السنة الرواتب ويسن للرجل إذا فاته شيء منها بالنهار أن يقضيه والدليل على ذلك ما ورد في هذا الحديث ولا يقال هنا إن القضاء ينقل السنة الراتبة إلى حكم الواجب فإن القضاء المقصود به هنا قضاء السنة الراتبة التي تفوت الإنسان بالنهار والدليل عليه ما ورد في ما أخرجه البخاري ومسلم من الحديث أم سلمة رضي الله عنهما وعلى هذا من فاتته سنة راتبة بالنهار قضاها بحسب ما تيسر له وتلك سنة في حقه يعني السنة في حقه أن يقضي ما فاته من السنن الراتبة بالنهار وأما بالليل فكما هو معلوم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته شيء من قيام الليل قضاه بالنهار كما في حديث عائشة رضي الله عنه أما في السنة الرواتب بالليل كسنة المغرب فلم يرد شيء في قضائها وإنما الذي ورد كما في هذا الحديث في النهار ويتبعه قضاء ما يفوت من النوافل المطلقة كصلاة الليل إذا فاته الإنسان شيء من ذلك قضاه بالنهار <تصفيق> وإذا كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضا الأخذ بالرفق والتيسير وأن لا يلزم المكلف ما لعله يعجز عنه ولا أخذ... يلزم وأن لا يلزم المكلف ما لعله يعجز عنه أو يحرج بالتزامه فإن الالتزام إن لم يبلغ مبلغ النذر الذي يكره ابتداء فهو يقرب من العهد الذي يجعله الإنسان بينه وبين ربه والوفاء بالعهد مطلوب في الجملة فصار الإخلال به مكروها هذا تفسيره وإلا فإنه لطالب العلم أن يسأل، فيقول هل الإلزام المكلف نفسه بعبادة معينة كأن يصوم يوم ويفطر يوم أو أن يلزم نفسه أن يقرأ القرآن في عشرة أيام أو في سبعة أيام؟ هل هذا الإلزام له حكم النذر؟ المصنف هنا الشاطبي رحمه الله يشير هنا إلى أن الإلزام له حكم العهد والوفاء بالعهد مأمور به والوفاء بالعهد مأمور به، ولذلك قال. هو لا يبلغ مبلغ النذر لأن النذر له صيغة النذر له صيغة أن يلزم الإنسان نفسه أن ينذر يقول لله علي كذا وكذا هذه صيغته أو ما أشبه ذلك لكن مجرد الالتزام العملي مجرد الالتزام العملي ليس نذرا يعني الإنسان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس أو من عادته أن يصوم يوم ويفطر يوم هذا ليس بالنذر ليس له حكم النذر لكن قال هنا يقرب منه لأنه لما ألزم نفسه به لما ألزم نفسه به على نحو الاستمرار والدوام فكأنه عهد بينه وبين ربه فينبغي له الوفاء به وينبغي له أن يرعى هذا العهد الرعاية الصحيحة وهذا قد يشق عليه وهذا قد يشق عليه والسبب كما تلاحظون أن الالتزام بهذا العهد إنما هو في ظروف المكلف المحيط به وظروفه بعد ذلك تتجدد وتتغير إما بسبب كبر أو ضعف أو سفر أو مرض أو زيادة الشغل وعمل أو نحو ذلك ولذلك لما يلتزم التزاما مطلقا فإنه لا يدري هل يستطيع أن يوفي به أو لا يوفي به فناسب هذا أن يدخل هذه البحوث المصنف تحت كلام السلف في مراعاة الإنسان نفسه وعدم إلزام نفسه بما شق عليه لكن ليس له حكم النذر إلا أن يأخذ صيغته أن يأخذ صيغة النذر المعروف <تصفيق> سينتقل المصنف إلى تفصيل الأدلة على هذا الأصل الذي ضرب له الأمثلة والذي قارنا فيه بين بعض المصطلحات مثل أن يلزم الإنسان نفسه على سبيل العهد أو أن يلزم نفسه على سبيل النذر وماذا يسمى هذا الإلزام وماذا يسمى هذا الإلزام كما سبق في كلامه بقي ذكر الأدلة تفصيلاً على صحة الأخذ بالرفق في العدادات والالتزامات إيه نعم اقرأ والدليل على صحة الأخذ بالرفق وأنه الأولى والأحرى وإن كان الدوام على العمل أيضاً مطلوبا عتيدا في الكتاب والسنة واعلموا وأن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم طيب بارك الله فيك كيف تجمع بين هذين الأمرين المصنف يقول رحمه الله الدليل على صحة الأخذ بالرفق وأنه هو الأولى والأحرى ثم بعد ذلك الدوام على العمل أيضا مطلوب عتيد أصيل في نصوص الكتاب والسنة كيف تجمع بين الأمرين؟ همم؟ أرفع صوتك إيه نعم يأخذ بما يطيق وإن قل فإذا أخذ بما يطيق وإن قل رفق بنفسه واستطاع المداومة، فيجمع بين الأمرين، يأخذ من العمل ما يطيق وإن قل، ولا يشق على نفسه، ويداوم على ذلك فيجمع بين الأمرين. عادة للالتزام، الالتزام الزام الإنسان بنفسه هو اقتراح على نفسه، وقد يقترح على غيره، قد يقترح على نفسه، وقد يقترح على غيره. هذه الاختراحات. قد يكون فيها تشديد أو تعسير وقد يكون فيه مخالفة للشريعة ولذلك المصنف ساق هذه الآية في هذا الموضع في قوله تعالى وعلم وأن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من أمر لا عنتم أين اقتراح المكلف اقتراح الإنسان في أمر من الأمور يقترحه على النبي عليه الصلاة والسلام أو يحب أن يعمل به أو أن يلزم به نفسه لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يطيعهم في ذلك لا أعنتهم أي أوقعهم في المشقة والحرج وهذا كثير مثاله الثلاث الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدهم خصوم ولا أفتر وقال الآخر أقوم الليل ولا أنام وقال الثالث لا أكل اللحم ولا أتزوج النساء لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاعهم في ذلك وافقهم يعنتهم أو لا <تصفيق> واختراح المكلف ليس بالضرورة أن يكون على سبيل المعارضة أن اقتراح الإنسان مسألة على سبيل المعارضة للشرع هذا أمر منكر وهو معارضة ورد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يصنعون ذلك والمؤمن الصحيح الإيمان لا يصنع ذلك لكن المقصود هنا الاقتراح في الصنف الثاني وهو أن يكون على سبيل المعارضة وإنما مبعثه العاطفة الدينية والرغبة في زيادة العمل والرغبة في تحقيق المصلحة الإسلامية للإنسان نفسه أو لغيره هذه الرغبة تبعثها عاطفة طيبة لكن الإنسان قد يضعها على غير موضعها الصحيح ومن ثم فإن رحمة هذه الشريعة بالمكلفين أنها ضبطت لهم الأمور على وجه تصلح به أمور دنياهم وأخرهم ومثاله ما ورد في هذه الآية فإن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الأمة فما يقترحه الصحابي ويحبه لنفسه من العبادات أو ما يقترحه في مسائل كثيرة كما كان الصحابة في صلح الحديبية يكرهون أن يكون هناك بينهم صلح بينهم وبين كفار قريش وكانوا يحبون أن يدخلوا مكة عنوة ولو عن طريق القتال حتى ولو طال وقتل فيه من قتل ويرون أن دخولهم لمكة هو خير لهم عن طريق القوة القتالية ووقوع الحرب لكن ما أراده الله به من المصلحة في تأخير ذلك ووقوع السلم بين الفريقين إلى أن يقوى الإسلام وينتشر ويتمكن ويتكاثر الناس على نصرة الحق والدعوة إلى الله عز وجل هذه مصلحة عظيمة وكان بعض الصحابة كأنه لم يتأمل هذه المصلحة ويريد أن يكون الأمر عاجلا ولذلك لم يوافقوا على صلح النبي عليه الصلاة والسلام حتى سألوه صراحة هذا أمر الله؟ فلما علموا أن ذلك الأمر جزم لا رجعة فيه قبل بعد ذلك الصلح ومنها أيضاً ما ورد في بعض الشروط المتعسفة التي اشترطها كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام وقبلها النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن النبي قبل رأيهم فيما أرادوه لا لأعنتهم وشق عليهم ولذلك سمى الله عز وجل ذلك الصلح بتلك الشروط الشرعية الصحيحة وبذلك الترتيب الشرعي الصحيح سماه فتحا سماه فتحا وهذا كله يدخل في قول الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر ولاحظ في قول في كثير من الأمر لعنتم ولذلك ينبغي للإنسان أن يعرض المسائل التي تطرى عليه على الشريعة عرضا صحيحا ويتتبع مسائل العلم تتبعا صحيحا عن طريق السؤال أو النظر أو البحث حتى يظهر له الصواب لأنه قد يتعجل في مسألة تطيب بها نفسه ويرغب فيها ويلزم نفسه بها ويظنها هي الصواب وبها تتحقق المصلحة وهي في طياتها تتضمن حرجا ومشقة شديدة عليه نعم اقرأ بارك الله فيك على قول طائفة من المفسرين أن الكثير من الأمر واقع في التكاليف الإسلامية ومعنى لعنتم لو ولا دخلت عليكم المشقة ودين الله لا حرج فيه ولكن <تصفيق> الله حبب إليكم الإيمان بالتسهيل والتيسير وزينه في قلوبكم الآية وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحه ووضع اليسر والأغلال التي كانت على غيرهم وقال الله تعالى في صفه نبيه عليه السلام عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وهذا في معنى الآية الأولى في معنى الآية السابقة هذه من صفه النبي عليه الصلاة والسلام في وهذه الآية في معنى الآية التي سبقتها نعم. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وسمى الله تعالى الأخذ بالتشديد على النفس اعتداء فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا أي نعم بارك الله جميع وهذه الآيات في معنى الآية في معنى رفع الحرج والمشقة وهي من قواعد الشريعة التي جرى العمل بها وفي هذا الرسالة علمية لمن أراد أن يتوسع في هذا الباب اسمها رفع الحرج في الشريعة الإسلامية رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للشيخ صالح بن حميد وقد جمع فيها ما يتعلق بقواعد الفقهاء وتفسير معنى الحرج والمقصود باليسر في الشريعة لأن تفسير لفظ اليسر كما تعلمون يتفاوت الناس فيه تفسير نسبي فقد يفسر الإنسان اليسر تفسيرا غير شرعيا ويفسر رفع الحرج تفسيرا غير شرعيا فإن المكلف أو المكلفين يكونون على ثلاثة أصناف صنف صنف علم مراد الله عز وجل في نفع الحرج والتيسير والرفق في العبادات وهذا لا يعلمه إلا من تفقه في دين الله وصنف يحمل نفسه على التشديد والمبالغة في العبادات ونحو ذلك وهذا شدد على نفسه وأوقع نفسه في الحرج والصنف الثالث ما يصنعه كثير من المكلفين وهو التفلد من أحكام الشرعية وعدم القيام بالواجبات بدعوى اليسر ورفع الحرج ولذلك لا بد من ضابط علمي لمثل هذه الأمور والضابط معروف في كلام الفقهاء فالرجوع إلى ذلك إلى هذه الرسالة يفيد طالب العلم في معرفة القواعد الشرعية وتفسيرها وضوابطها أي نعم ومن الأحاديث كثير كمسالة الوصال ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمةً لهم قالوا إنك تواصل قال إني لست هيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني هذا يرجع إلى نفس المعنى فإن النبي كان يواصل لكن كانت الأمور التي تحف به تساعده على الوصال وهذا معلوم من قول النبي عليه الصلاة والسلام إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين وليس المقصود به الطعام والشراب العادي كما ذكر أهل العلم وإنما المقصود أن الله يقويه على ذلك كما هو معروف في معجزاته وفي قوته عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام تساعده على الوصال وإذا جاء مكلف آخر ضعيف يقيس نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام لو واصل يقع في المشقة والحرج أو لا فالنبي نهاهم عن ذلك لماذا رحمة بهم وبهذا يعود هذا الدليل كغيره من الأدلة على مقصود المصنف هنا في هذا البحث وهو بيان الرفق الواجب في العبادات يعني كيف يرفق الإنسان بنفسه, بنفسه في العبادات فهنا وهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفق بهم وكان رحمة عليهم لكن بعضهم من كان يصر ويريد الوصال يريد أن يواصل والمقصود بالوصال كما تعلمون هو أن يصل صيام الليل بصيام النهار وقد يكون الوصال إلى السحر وقد يكون إلى يوم أو يومين وهي مسألة فقهية نشير إلى ما يتعلق بها بعد استكمال كلام المصنف هنا رحمه الله اقرأ بارك الله فيه وعلى نزل رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال لو مد لنا شهر لواصلنا وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقهم وهذا إنكار وعن أبي كيف تست... كيف تستنبط أن هذا إنكار الحديث أخرجه البخاري والأول أيضا أخرجه البخاري <تصفيق> حديث عائشة وحديث آنس أيضا أخرجه البخاري رحمه الله كيف تستخرج من هذا الحديث لفظ الذي يدل على الإنكار هنا تسميتهم بالمتعمقين أي المتشددين هذا إنكار وأيضاً توعده النبي توعد النبي لهم عليه الصلاة والسلام أو رغبته في أنه لو مد هذا الشهر فواصل بهم حتى يروا المصلحة حتى يروا ابتعادهم عن المصلحة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريدها لهم والرفق الذي كان يريده بهم عليه الصلاة والسلام أي نعم اقرب والسم وعن أبي حريرث رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني عبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الشهر لزدتكم كالمنكل حين أبوا أن ينتهوا وهذا الحديث أيضا كل متفقي عليه عند الإمام البخاري ومسلم ومسألة الوصال أذن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لمن أراد أن يواصل أن يواصل, أن يواصل إلى السحر من أراد أن يواصل والحديث أخرجه البخاري في باب الصوم في كتاب الصوم باب الوصال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكما تلاحظون الأحاديث الذي هذا حديث عائشة وحديث أنس وحديث أبي فريرة والثلاثة تجتمع على الإنكار على من أراد المواصلة وذلك خوف المشقة عليه والمواصلة لفظ مطلق كما تلاحظون قد تكون إلى يوم قد تكون إلى يومين قد تكون إلى ثلاثة ليس مقيد بيوم أو بيومين وهذا الذي ورد فيه الإنكار في الثلاثة الأحاديث السابقة حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه <تصفيق> وعلى هذا فالأصل أن يرفق الإنسان بنفسه ولا يتكلف ما لا يطيق أخذا بالأحاديث الثلاثة التي سبقت، فإن قوي على الوصال وأراد، فهو ما دون له كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري الخدري رضي الله عنه إلى السحر، ونص الحديث عند البخاري أذن لهم بالوصال إلى السحر، ولاحظ هنا أنه محدد أنه مغيا بغاية وهي السحر، وفيه لفظ الإذن. وعلى هذا فلا بأس به لأنه في حكم المأذون لكن بشرطه بشرطه الذي ورد في الحديث إلى السحر وبشرط آخر الذي ورد فيما سبق أن يكون يطيقه ولا يشق عليه وأن يحذر أيضا من التزامه لأنه إذا التزمه, إذا التزمه صار على سبيل العهد وحينئذ ينبغي له أن يوفي بعهده فيشق عليه ذلك نعم. طبعا كما تعلمون أن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور فكأن هذا الإذن الموجود خلاف الأصل لمن أراته لكن السنة في حقه ماذا يصنع؟ هم؟ يعجل فإن أبى فإلى السحر بشرطه السابق فإلى السحر بشرطه السابق وإلا في أن السنة المشهورة التي يعمل بها في الأصل هو تعجيل الفطور الأحاديث السابقة الثلاثة يأخذ منها التحريم أو لا يمكن أخذ التحريم منها تحريم الوصال حديث عائشة وحديث أنس وحديث أبي هريرة تدل على التحريم أو تدل على الكراها على أي المسائل تدل على الكراها الوصال إلى يومين أو ثلاثة أو خمس تدل على حديثة على الكراها ولا على التحريم وهذا الأقرب إن كان الوصال إلى يوم أو يومين أو ثلاثة فالظاهر والله أعلم أنه تدل على المنع والتحريم وإن كان الفقه منهم من ذكر التحريم ومن ذكر الكراهة في ذلك وقيل إنه مباح لمن قدر عليه قيل إنه مباح لكن الأصل فيه كما سمعتم الأحاديث الثلاثة الصحيحة حديث عائشة حديث أنس وحديث أبي هريرة فإن ما ورد فيها من الصيغ يدل على الكراهة وهي الحد الأذنى في ذلك وقد يرتفع الحكم إلى التحريم بحسب حال المكلف ولذلك الأصل هو تعجيل الفطر والمواصلة كما في حديث أبي سعيد الخدري مقيدة بالشرط الذي ورد في الحديث والله أعلم إينا اقرأ بركة الله. عليك. ومن ذلك مسألة قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في رمضان، فإنه تركه مخافة أن يفرض عليهم فيعجزوا عنه، فيقعوا في الإثم والحرج، فكان ذلك رفقا منه بهم. قال القاضي أبو الطيب: يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن واصل هذه الصلاة معهم فرضت عليهم، وقالت عائشة رضي الله عنها. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل، لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. لا يدع، ينعم. لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقد قيل هذا المعنى في قوله عليه السلام: لا تخص يوم الجمعة بالصيام. الحديث السابق، حديث عائشة أخرجه البخاري أيضا. وحديث أيضا لا تخص يوم الجمعة بالصيام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة هي نعم. قال المهلب ووجهه خشي خشيت خشيت أن, يست أن يستمر عليه فيفرض وبهذا المعنى يجتمع النهي مع قول مالك رضي الله عنه في الموطة ولا يكون فيه إشكال النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام معلل عند الفقهاء بأكثر من علة والمصنف هنا اختار وجها من ذلك فيما يتعلق بهذا البحث وهو الرفق بالمكلف لأنه إذا التزمه على وجه العادة كان عليه أن يصومه دائما وإلا فهو معلل بعلة أخرى لأنه يوم عيد للمسلمين يوم عيد للمسلمين وكره إفراده بالصوم إفراده بالصوم إلا أن يكون من عادة الإنسان أن يصومه، إلا أن يكون من عادة الإنسان أن يصومه، إيناء. وأما من كان من عادته فهو يدخل في هذا الباب الذي نحن فيه، يدخل في هذا الباب الذي نحن فيه، فهو من التزم، ألزم نفسه بالصيام، أن يصوم يوما ويفطر يوما أو أن يصوم الخميس أو يوم الاثنين، أو أن يحدد، أو أن يصوم. يوم من الأيام المشروع صيامها فإنه ينبغي عليه أن يلاحظ هذا العهد الذي بينه وبين الله وأن يكلف نفسه إلا ما يطيق ويلاحظ هذا الأصل الذي تكلم عليه المصنف نعم. ومن ذلك حديث الحويلاء بنت تويت قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة فقال من هذه فقلت امرأة لا تنام وتصلي فقال عليه السلام لا تناموا الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا والحديث, والحديث أيضا في المتفق عليه نعم. فأعاد لف لا تنام منكرا عليها والله أعلم غير راض فعلها لما خافه عليها من الكلل والسآمة أو تعطيل حق آكد نعم. تكرار قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنام الليل أي على وجه التعجب والتعجب يفيد يفيد معنى الإنكار يعني كأنه هنا تعجب من فعلها منكرا عليها والمصنف هنا الشاطي برحمه الله علل ذلك أيضا بمسألة لها أهمية ينبغي للمكلف أن يراعيها وخاصة الذي تكثر عليه التكاليف والواجبات والالتزامات فإن الإنسان إذا كذرت عليه الواجبات والالتزامات ينبغي أن يكون حريصا على أن يأخذ نفسه بالرفق العمل الثاني أن يلاحظ ترتيب هذه التكاليف والكلام ليس في أصل التكاليف كالفرائض إقامة الواجبات العينية وما يتعلق بإقامة أمر الشريعة وانتهاء المحرمات هذا ليس الكلام فيه أن هذا من الأمور العينية التي ينبغي التي يجب على المكلف القيام بها لكن الكلام فيما زاد عن ذلك من أحوال التطوعات والاشتغال مثلا بالدعوة والاشتغال بالعلم كثرة الصداقات كثرة الذكر كثرة قراءة القرآن كثرة الصيام ما يتعلق بصلة الأرحام بالمسارعة في الخيرات وهنا ينبغي للإنسان أن يكون فقيها نفسه ويلاحظ أمرين الأمر الأول ما سبق الكلام فيه وهو جهده وطاقته يلاحظ جهده وطاقته ولا يكلف نفسه إلا ما يطيق. لأن المقصود هو الاستمرار المقصود هو الاستمرار في العبادة لأن الإسلام يريد من الإنسان أن يكون قويا عاملا نشيطا حتى يكون ساعيا في مصلحة نفسه وفي في مصلحة أمته وأن يكون بمجموعة طاقاته وهو يدعو إلى الله ويتعلم ويجاهد ويسعى ويعمل أن يكون عمله مستمرا حتى يكون نفعه متعديا وغير منقطع والعبرة بالمآلات العبرة بالمآلات وبالاستمرار فينبغي أن يلاحظ عمره كله ووقته كله ويستفيد من نشاطه وقوته لكن لا يعتبر أن نشاطه في بعض الحالات هو الأصل الذي يقوم عليها نفسه بل هو يراعي جهده بحسب حالته الوسطية بحسب جهده الصحة التعبير جهده الوسط بحسب إمكانياته العادية وإلا فإن الإنسان كما هو معلوم بعض الأحيان تأتي عليه أوقات يتحمل من الأعمال كالجبال لكن هذا وقت دون وقت ويلاحظ الوقت من صحة التعبير الوقت العادي الأمر الثاني الذي يلاحظه وهو ما أشار إليه المصنف ترتيب هذه الأعمال فإن هذه الأعمال تتفاوت بحسب ما يترتب عليها من النفع فالذي يترتب عليه نفع متعدي للناس ليس كالذي يترتب عليه نفع خاص بك فينبغي أن تلاحظ هذا ولا تقدم ما يتعلق ما يترتب عليه نفع خاص بنفسك على إذا تزاحمت الأوقات على عمل يتعدى الخير فيه للناس وعلى هذا فالمكلف ينظر إلى مجموعة الأعمال التي يمارسها ويرتبها هذا الترتيب لأنه أنفع له في الأجر وأنفع للمجتمعه وأصلح للمسلمين ويلاحظ الأمر الأول والأمر الثاني في هذا الترتيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه هذا السائل يقول وأنا أريد أن أقرأ سؤاله كله كاملا والجواب عليه هو هذا الدرس الجواب عليه هو ما سمعه في هذا الدرس تفصيلا يقول أنا أعمل في إحدى الشركات ولا أخرج إلا العصر وحين أعود إلى المنزل فإنني ألزم نفسي بالحفظ وبقراءة الكتب الدينية وبعد المغرب أحضر بعض الدروس أو أعمل في المندوبية للدعوة إلى الله وبعد العشاء أحضر بعض الدروس الخاصة وأعود إلى المنزل وأقوم بمصالح أهلي وأشعر أحيانا بالإجهاد والتعب حتى أنني أكاد أبكي حتى أنني أكاد أبكي من شدة الإرهاق. وإذا قصرت في شيء من ذلك شعرت بالذنب وأصبحت ألوم نفسي على التقصير فماذا تنصحونني وترشدونني أرشدكم الله أرشدك بوصية النبي عليه الصلاة والسلام ارفق بنفسك وخذ من العمل ما تطيق وراجع ما ذكره المصنف هنا من الآيات والأحاديث في هذا فقهك الله وأعانك يقول هنا امرأة مات زوجها وقد تجاوزت الخمسين وانقطع عنها الحيض فكم تكون فترة الإحداد على الزوج هل تكون ثلاثة أشهر أم تكون أربعة أشهر وعشرة تكون أربعة أشهر وعشرة الإحداد بالنسبة للمرأة كما ورد في قول الله تعالى والذين يتوفون يذرون أزواجا والذين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة يقول هنا أنا أقوم الليل والحمد لله ولكن قد أصلي إحدى عشرة ركعة وأحيانا ركعتين وأتر بواحدة فهل أكون ملزما بإحدى عشرة ركعة إذا صليت شيئا من الليل فينجب للإنسان وينبغي له أن يستمر عليه وإذا فاته من ذلك قضاه بالنهار هذا، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا عرضت له عوارض يبدل ما فاته بشيء من الذكر والعبادة ليكون بديلاً عن ما فاته أي نعم. وإذا التزم شيئاً من الليل لا يكثر إلا بقدر ما يطيق بحسب حاله فإن صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر ينبغي له أن يداوم على العمل وإن كان قليلا ولذلك الإنسان يأخذ من العمل ولو كان قليلا ثم يداوم عليه يقول من أخلى بشيء قد التزمه من النوافل فما حكمه هذا كما قال المصنف ينبغي له أن يفي بعهده والوفاء بالعهد مطلوب نعم يقول إذا كانت الأشرطة المفرغة في هذا الدرس قد تمت مراجعتها من قبلكم يا حبذا لو أذنت لنا بتصويرها على شكل ملازم للاستفادة منها على أي حال بالنسبة للشريط فإن الكلام فيه الأسلوب فيه يختلف عن الأسلوب في الكتابة وإذا فرغ الشريط في ملزمة وفي أوراق وأراد الإنسان أن يرتبه فإنه يحتاج إلى كلفة ومشقة لأن الكلام غير الكتابة تختلف الكلام غير الكتابة فالكتابة لها أسلوب والتصنيف له أسلوب لكن أسأل الله عز وجل أن ييسر لي إخراج هذا الشرح وهذا الكتاب محقق الحمد لله في ثلاثة رسائل كما أخبرتكم ولعل أصحابها أن يخرجوها فإذا أخرجوها ففي ذلك إن شاء الله فائدة كبيرة للمتخصصين من طلب العلم وإلا فإن هذا الكتاب يحقق في جامعة في كلية الدعوة ووصول الدين في جامعة أم القرى فإذا خرجت هذه الرسائل للناس فإن في ذلك فوائد كثيرة أما مزالة الشرح فعادة الكلام في الأشرطة يطول ولا يصلح أن يكون هو نفس المكتوب من حيث أنه قد يكون فيه تكرار وقد يكون فيه تداخل الكلام فالتعليف والتصنيف له طريقة عند المصنفين والمؤلفين ومن أراد أن يؤلف فيحسن بي أن يلتزم بها ولا يكلف الله نفسه إلا وسعاه فينتسر لي شيء أخرجت منه على الأقل الجزء الأول وأسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق يقول لدى امرأة حلي من ذهب منذ أربع سنوات فأرادت أن تزكي هذا الذهب في هذه السنة فقيل لها لا بد من الزكاة لهذه السنوات الماضية علما بأنها تركت ذلك في السنوات الماضية كسلا على أي حال ما دام أفتها أحد من أهل العلم بأنها تزكي حليها فالزكاة حينئذ تكون لهذه السنة وإلى ما قاربها تزكي إذا كان مثلا أفتها قبل سنتين أو ثلاث وأخبرت بأن على حليها زكاة فإنها تعمل بقول من أفتاها في ذلك والله أعلم يقول هل إذا كنت مجهدا نفسيا أو إذا قمت بعمل من الطاعة على جهد نفسي رغبة في أن الله يقوي إيماني بمعنى علاقة القوة الجسدية المعروفة أو فما هي علاقة القوة الجسدية المعروفة وبين القوة الإيمانية المستمدة من الله عز وجل الذي يظهر لي من سؤاله أنه يقول كأنه يقول كلما أجهدت نفسي كلما زاد إيماني. ويريد أن يستدل بها بأن المدد الذي يحصل عليه الإنسان يعطيه الحرية في أن يبذل أقصى الجهد. فالجواب على ذلك على هذا السؤال أن المدد صحيح من الله والبركة من الله والإنسان يبارك الله له في جهده في وقته في علمه في حفظه في طاقته الجسدية لكن يبقى هذا. في حدود ما هو معروف، يعني هذا ما يخوله مثلاً أن يقول أنا أتوقع أن يمدني الله بمدد عظيم، فأنا أريد وأنا أقوم الليل كله فلا أنام، وأعصوم النهار كله فلا أفطر، عمل مدد فليس ليس مستحيل، لكن أيضاً مثل هذا الترتيب الشرعي للأعمال غير مقبول، ولماذا غير مقبول؟ لماذا؟ مم. إنه مخالفة صريحة للسنة مخالفة صريحة للسنة فالإنسان لا يعرض نفسه إلى المشاق ويعرض نفسه إلى ويشدد على نفسه في العبادات ويخالف السنة في الطاعات ثم يقول إن الله على كل شيء قدير ويستطيع أن يمدني نقول نعم إن الله يستطيع أن يمدك لكن الذي أرانا الله عز وجل في الأحوال العادية أنه ليس هناك إنسان إلا وينام كذا أو لا وليس هناك إنسان إلا ويفطر ويصوم ويفطر ونحن نتكلم في الأحوال العادية فلا ينبغي الإنسان أن يعارض السنة بمثل هذه التوهمات يقول بعض الناس يترك الدوام على بعض النوافل كصلاة الضحى يقول إن الدوام عليها يجعلها تشبه الفرض، فهو يتركها أحيانًا مع عدم وجود ما يشغله، فما الحكم؟ هذه لا لا تحتاج منه الاجتهاد هذه لا تحتاج منه الإشتياط، بل النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد الحديث الصحيح كان عليه الصلاة والسلام يصليها حتى نقول لا يدعها، وكان يدعها حتى نقول لا يصليها. فهذا إذا صنع ذلك لا بأس به إن شاء الله وأكتفي بهذا المقدار وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين